أرواحنا أرزاقنا أيامنا حياتنا كلها من الله وإلى الله فلتبزل في سبيل الله الله في وبين الناس ya shahidu jiwa marabbi karimin min 'aibim am 'amjiwa shahidu الله لبيت المنادي له ارخص تاملا وروحا فجازك الجنان مزخرفات فاطب نفسا وأسلم ارتياحا تنقل حيث شيت فدي جنان غدات ملكا يمينك يا, يا شهيد ترجل أو فاطر فلكا تمني وعند الله إلى الأتقام زيد فسادك زاد سادا يا شهيد حباك الله في الفردوس وصيدارا وبين الناس آليت المنارة هنيئا يا شهيد جوار رب كريم منعيم أنعم مع شهداء وصحب الكرام، وقاعد عز بصوتك للحواري ونادينا هي المقام. لقد حنرت يا حكايا شهيد. يا ترنو بطرف ناعس شع الضياء لنا همست وقالت عي لصبري فقد بل هو في كشتها حباك الله في الفردوس وصيدار وبين الناس عليت المنار هنيئا يا شهيد جوار رب كريم من